يقول هضينة الشيخ وفقكم الله وجد في هذا الأسبوع جريدة من البيجان صورت عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه مريم عليه الصلاة والسلام بصور شنيهة وهذا ردا بزامهم على ما فعلته الجرائد الدنماركية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهل من على هذا بعيسى وأمه يكفر ويرتد عن دين الإسلام؟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 إخواننا المؤمنين نسترحم عليهم نستهلهم ربنا أغفل لنا وليخواننا الذين سبقون بالإيمان فنحن نوالي المؤمنين من أي جيل ومن أي قرن من آدم إلى أن تقوى السعر إخواننا ونترحم عليهم ولا نتنقصهم وأما تنقص الأنبياء فهو كفر الذين تنقصوا عيسى عليه السلام هذا كفر ولا يجوز أن يقابل الكفر بالكفر والعجاب بالله هذا أمر لا يجوز لكن الحكم على هؤلاء بالكفر ما ندري لعلهم جهال او, أو متأولون او ما شبه ذلك يعني عندهم جهل والجهل يؤذر به ما ندري عن الحكم عليه فتوقف لكن هذا الفعل لا يجوز شنيع وهذا تفريق بين الأنبياء الله جل وعلا يقول عن المؤمنين لا نفرق بين أحد منهم فنحن نحترم المسيح نحترم جميع الأنبياء ونعتقد أن من تنقص واحدا منهم فهو كافر وقد يأيام تنع الحكم على الشخص بالصفر يسبب ذلك جهلا او لسبب ما ندري عنه